بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل دعاء دائم وواقف من لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعْرِضِ هل صبراً جميلاً يوم تكون السماء كالمهجل وتكون الجبال كالعهج ولا قارونهم يا وان قول مجرمون يوم من دارهم اخرجوا من بيوتكم واصحاباتكم فصلتي التي تقوي ومن في الأرض جميعا ثم يرجيه جعلنا إِنَّهَا لَمَا نَذَّرَتَ الْشَّوَاتِدَ مَنْ أَدَبَ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَعَآ إِذَا مَا سَهُجَ ذَوَا وَإِذَا مَا وليوم <تصفيق> نور وَاِذَا مَاءٌ لَهُ الْخَيُّومُ وَاِذَا لَا مُصْرِفِينَ الَّذِينَ هُم مَآلُ صَدِيقِينَ والذين في أموالهم حق مغلون والذين والذين هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى والذي لهم لهم يُنُوحُ خَافِضًا لَهُ أَلاَ رَبَّ الَّذِينَ كَفَوْ قِبَلَكُمْ مُحِقِّي آَنِيَ الْأَمِينِ وَأَنِ الشَّانِيَ يَعْدِلِين ويخمع كل منهم منهم أن يدخل جنة نعيم إِنَّا خَلَقْنَا النَّعْمَانَ لِمَا يَعْمَلُونَ for oh, you. Yeah. فَذَا رُوحٌ يَخْضُبُ وَيَثْنُبُ حَتَّى لَنُفِيَ يَوْمَ مَا يوم يخرجون من الأجداد في خراء يوم يخرجون من الأجداد في خراء كأن وبين خاشعة في نور بالله ذلك اليوم الذي كانوا